وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 فانما هي زجرة واحده فاذا هم ينظرون وقالوا ويلينا هذا, يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به احشر الذين ظلموا وازواجهم ومن كانوا يعبدون من دون الله فادعوهم الى صراط الجحيم وقفوهم وقفوهم مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَنُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ Aš kėdės, kuriuos ir mūsų, ir nėra pasirinkas. Aš kėdės, kuriuos ir mūsų, ir nėra pasirinkas. Fāgwynaukum įna kūna gauwīn Fainnهم ywmėdėn Fėl arba mūštėrikūn Ina kathālik nafعل bėl mūgįrmėn Innhum kānų Iza Ilyasemolo glas ir S mouldarįi rafū, kurio laimt rainame ir nalsčiau labai ir nalsčiau Chris gaudo انكم لذائق العذاب الالم انكم لذائق العذاب الالم وما ان تجزون الا ما كنتم تعملون Illa ābādallāhi l-mukhlāsīn Aulāik lėhum rizqun ma'lūm Fawaakihu, vėm mukramūn fī jennāti nāim Alā sūrurim mūtākabinīn يُطافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعَيْنًا دَائِمَ الْخَضْرِ قَاسِمَةَ كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئن كَلَّا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلِعْ فَرَأْهُ فِي سَوَاءِ جَحِيمٍ Sėk Shirimu, kuris N epidėlės vis. Nu daudė Nksamąертвę valutą vibrūrėetą pirmaj daru studioigius ir galina.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 لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباء وَ قد ضلًا قابِلَهُم أَكْثَر الأون وَلَ قَدَ أَرسَ النَّافِيهِم مذنين فَظُركَيفَ كَ عَاقبَةٌ المذَن إِلَّا عَبَادَ اللهَّهِ المُخنَصين O lankodina dana nurron, fella nijamel muġibun. O naġajina ua hlehu minel komu bilavi. O وَتَرَىٰ كَنَّا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ Aifkā ālihatan dūna Allahi turidūn Famaa ghanukum birebbi l'alamein Fanagra nagra ta fin nujum Fakala, 12. عَنْهُ 14. Bondodoms 13. 15. Suvar gesagt 10, kas daudio savo tavegapaninami.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 فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم ثَمَّمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ يَا قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبير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 Wa bashsharnahu bi Ishaqan nabiyyan min as-salihin wa barakna 'alayhi wa 'ala Ishaq wa وَلَمَّا قَضَىٰ مُنَنًا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُم فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَمِينَ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ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 إذ ققاللَ ل قَومِهِأَلا تَتَّقُ تَدْعونَ بَعلَ وَ تَذَرونَ أَحسَنَخَالِقين ال اللهَّه رَبكُم وَرَبَّّأَبَ إكُم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 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّى وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْنَ أَفَلَا تَعَقِنُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبْقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُذْحِضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيم فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَدْناهُ بِالعَرَاءِ وَهُوَ السَّقين وَأَن بَنتْنَا عَلَيْهِ شَجرَةَ مِ يَقُطين وَأَرسَنَّهُ إلَى مِأَتِ أَلْلفٍ أَوْ يَزيدُون فَأَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُم إلَ حم فَاسْتَفْتِهِهِمْ أَنِّ رَبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَوْلُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِذْنِهِ وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ Fektu bi kita bi kum inku, بَيْنَهُ وَبَيْنَ Vagalų bejina وَلَقَدْ bejina l-ġin netina seba. Vala kodi alimet إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحُ الْجَحِيمِ